وَحُصِّلْ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْقَابِيرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَ مَا الْقَارِعَ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 فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، فإن مهواه وما أدرك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.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 من الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم